لَهُ وَيَكْنُ صُحُفًا نَّطَّهَرَتْ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا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 أولائك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولائك هم خير البرية